خلق الله علياً من نوره والدنيا ثم على العرش استوى من سر اللهوت ومن علمه قد علمه الله شديد القوى فهو الاسم الأعظم وهو الذي بين العرش وبين اللوح طوى هل هو ملك أم هو بشر فلا أحد منا يعرف ما المحتوى هل هو ملك أم هو بشر فلا أحد منا يعرف ما المحتوى كل ضوء منكا ساه ايات الليل كيف اردلك قديله طيب اشقان اشقياي عجبا كيف الله يُكثَر ذِذْمَائِي اللَّهُ بِمَا أَنَّا خَجَّلَ اللَّهُ أَنْتَ عَانِي وَهُوَ الْعَلَا فَسَكَّرُ رُوحُ الْأَمِينِ عَلَى shi <smallly> اهرقوا من تا دماء وعلى اللوحي اشتقرت وظلال الحرشي حسنا اتبكت ثم اقشرت انذا ليلة зни وعلى الكونك فهارج واتاعت منه يومني لو هدم عام واستزاد موعود بما اذا وَعَالَا فَصَاعُوا الْحَمْنَ الْكَتِيب هَيِّي جَنِّي لَاشِي مَكِين يَسْهُو مَحْرَابَ الرَّحْمَنِ وَأَقَابُهَا هَذَا الْقُرْآنِ يَسْهُو كم ترى المحراظ به صرعوا فرضا صلاتي فلقد أبكيت آيات الإله المنزلاتي مثل ما قيادة الصالحات غدرت إلى الله مطيعا والعزة لله جميعا فاتخبت العزة دين عند بالحرش مكين يأبا حي وشافا مذأدى قوتا أبا السرطين ظلما وعكشافا قد عدناك وفيان عهد الله صونيا وآثرت بها العيش الكبير كان جميل والسرى تذه عطاك رب جوز على تذه I need you, to keep my key. شمس وثبت بي سماسا كيف سال الدمو كيف اليوم قد أخطى سنختار وانت الذي تجبر كسري هناك الخالق بعدما 둠 타스민 아이엔다딜라 시미키 만노베 하바라흐나디 와아사부아 야르코아니 자칼로 للشاعر الاديد جابر الكابل <تصفيق>